الحمد لله نحمد ونفعين ونستطفر ونعود بالله نشهده بأنفسنا ونسيئات لعمال بن عافي ونعبير الله والسلام وذن الله ومن يؤد به الفلاحات يلا واشهده الله بلاه إلا الله ووحده وغلقه سبيلت ان المقام لوقفهم في هذه المناسبه هل بتقدم من تذليل الصعوبات وكمان اللي بقى يخلص مسيره الشخص الذين ساعدوا فضوية اتمال العلم الشرعي الناس ومن جملته كبه الوسيلة التي يتمكن بها المشكلة الى انضاب واستخراج الأحكام الشرعية العملية من دي بلاطسفلي الا وهي علم اصول الفقه الذي لا دين له في ولا مناطه باذن المحتدي منه فقط طلبوا ما العلماء على ان جهبة الوصول عوام العلماء واجدد شكري عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله من المعلوم أما شرف العلم ورفعته من شرف ورفعة المعلوم ولا خلاف بين اهل العلم قديما وحديثا ان علم اصول الفقه رفيع المنزله عظيم الشرف والغره شموله واسع ذلك ان علم اصول الفقه امر ضروري في تمبار الاحكام الشرعيه وفهمها والوقوف على المصالح التي يستهدفها الشارع الحكيم فهو أساس للأحكام الشرعية أي أساس السفر وهو ميزان لجميع العلوم وهو أيضا ركيزة الاجتهاد وقانون العقد والترضيه وهو العمده في الفقه وقواعد اصول الفقه هيتناول جميع العلوم فهو يتناول علوم القران فيما يتعلق المنسوخ والمحكم في ثابت و ثابت النزول والمسقي والندى ولهذا نجد طور ما ابن عباد رضي الله عنهما حين قد سرى في طور تعالى ومن يؤثر في ما فضل فيها هم كثيره لان منها معرفه ناقه القران فهو من صوفي محكم ومنتسب مقدم ومؤخر كما يتناول علم أصول السفر علوم الحديث والسنة حيث يتعرض في مباحثه إلى أحوال غوات وعلم الرواية وكيفية الرواية والضغط التعديد وأحوال المجتهدين ومنايج الاجتهاد كما أن علم ومثور الفرح يتعرض أيضا بعلوم العربية من حيث النظر إلى دلالات الألطار ومعاني السرور وهو أيضا يتناول علم المقاطب التي تبنى الأحكام عليها ويتناول أيضا علم الشوار والمناظرة فإذا علم أصول الفكر هو طريق لسيكير الذي في هر الجديدة ما يناسبها من الاحكام فهو يبلد ضوابط الفتوى وظروفها واحكامها واذابها كما انه يدعو الى اتباع الدليل والى نبدي التعطم المذهبي والتقريغ الاعمى كما ان من سوائد علم وصول الفقر العمل على حماية العقيدة بحماية بقوله في سجاده على شوبن المنخرفين فعيب طول الفقر حسبنا دليل جبيل حسبنا دليلا ان سائر التقنيات والقوانين تعتمد على علم أصول الشيخ الإسلامي وتنهل منه وتستقي أحكامها منه من بين الأحكام التي أو من جملة, من جملة ما تعتمده من أحكام وقواعد وبوابط لذا كانت أهمية لراقص علم أصول الفقر واقع يفرضه وأنه لا يتأتى للمشترك أن يصل إلى حكم شرعي بدون استخدام علم أصول الفقر ولذلك أحببت أن أتدرج مع طلب مدارد علم أطول الفقس حيث اخترت في أول مراحضه أو أول مراحض التدرج هذا كتاب موضوع لنباهه الاصول هو من املاء الشيخ على العالم عبد الحميد بن بابيل رحمه الله وقد كان سبب اختياري لهذا الكتاب جمله من الدوافع والاسباب في طابعه تسمين هذا الكتاب وكتبه وكتبته اه عمليا في تدريسها ونقل معارفها في حفظ وامان الى الاخرين من غرض الى مراضي او مخصوص المؤلف. ولا تغيير في مضمون هذا الكتاب. ولكن مع ذلك اضيفه في اضافة تخدم العلم وره له. قالي إضافة تكون بي تعالى يا ابن عزيز او شخص وجيذ يضاف طلب امر وزاج وذاك ايضا الذي دفعني لاختيار هذا الكتاب ديات النثره هو محاوله رقص الطالب بعلماء بلده الذين هم أو المعروفون بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والطلاة ولا يقضى أن الشيخ الإمام الثلاث عبد الحميد ابن بذيث غني في الاصل عن كل تعريف هو الذي اختبناه واختبنا كتابه هذا ليكون عونا لجارس الأطور ليستحي به في مدارس الكمال طبلا عن ذلك فإن كتاب لهذا واضح الفكرة. خالد من التعقيد. ثاني من كذل اتفاق وتعارض أو تناقض. ويمتاج هذا اتفاق عبارة كهلة. ميصرة. مع حسبه الصغير إلا أن فيه فائدة تساعد على هذا الارتقاء. فرساة هذه في مبادئ الأسود تخالف الرسائل والمخطرات الأصولية التي حاول فيها أخاذها أن يجمعوا معاني كثيرة في عبارة واحدة مختبرة الأمر الذي لا يساعد على فهمها إلا بطعوبة بالها ولهذا كان الغساب من هذه الحيثية يمتاز بعبادة سهلة واضحة بعيدة عن التعقيد اللطبي يمكن ان يتناول كل من اراد ان يجعل علم عصول الفقر من حيث هداية روح مصيحا كما تم وفي هذا الكتاب الشيخ عبد الحميد من بديد رحمه الله فاتمروا الى اربعة اطواله فجعل في الباب الاول تناول فيه أفعاد المكلفين وفي الباب الثاني تناول فيه أحكام الله سبحانه وتعالى وذكر فيه هذا الباب الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية وأقام الفطر بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ووجود الاضطراب بينهما ووجود الادفاع بينهما ثم تناول في هذا الباب مقتضيات الحكم الشرعي من الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه المكلف والمخاطب بالأحكام أما في ألباب الثالث فتناول فيه الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والججماع والقياد ركبا هكذا تطبيبا سرفيا ثم تناول في الباب الأثير القواعد الأصولية فختمها إلى قواعد إجمالية وأخرى تطبيبية ثم بدأ بعد ذلك في ذكر هذه القواعد بشيء من الإجاز مع التمثير حيث تناول قاعدة الأمر والنهي وقاعدة المنطوح والمسهوم وذكر أنواع المسهوم من مسهوم مخالفة ومسهوم مواصفة وقسم المسهوم المواسقة إلى مساوي وأولوي أما مثوم المخالفة وجليل الخطاب ذكر له جملة منها الشروط التي بدونها لا يتحقق المثوم ثم تناول العموم والخصوص في قاعدة كل واحد مستقل بقاعدته ثم تناول الاطلاع والتقييد والبائع والاجماع او استئذان الى رئيس ما وصل اليه هو القطاعده المحكم وان أي الناس في كل ثم قاعدة أبعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وختم أو زيّد تساده أو تسادته واله بخاتمة تتعلق بمشتهاده فيختمه إلى المشتهد والمقلب والمتبئين. هذا والله أسهل أن يبتقني إلى أداء هذه المهمة التعديد على أكمل وجهه وعلى أحكم ما يرام كان وما كان فيه من سجاد وصواب. فهو من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وما كان فيه من تطريط او تقطير فذلك بالقصة رباعي. وعقلة بضعف. ولا اكون مبالغا اذ ميزان العلم لا يتأثر في العواطف وميزان العلم لا يترجح في الرغبات والله اتأل ان يلهمني الرشد والصواب وان يأخذ بيدي ويديكم جميعا الى ما فيه النفر والصلاة والهدى نتناول معكم اليوم ان شاء الله ترجمة مجزة عن الشيخ عبد الحميد بن بديد ونصرف مسألة او الدخول الى مثل الاسود هذا الى الحصة اللاحظة في حول الله. الشيخ عبد الحميد بن البديد هو الشيخ المجدد العلامة عبد الحميد ابن محمد ابن المصطحى ابن المسكي ابن بديد الخصنطين. رائد النهضة. وزعيم الإصلاح في بلادنا. ولد رحمه الله سنة ثمانية وتلتمائة الموافق تسعة وثمانين والثمانية والف وبالتحديث في اربع في من هذه السماء في وسط اسرتي من اكبر الاسر القصنطينية مشهورة بالعلم والطرار والحضر والجائل عريصة في التاريخ يمتد نفذها الى المعز بن داديد الصمهاجي وهو إذ يعتز بالعروبة والإسلام فلم يكن يقفي طقله التنازيغ بل كان يعلنه وسبب اعتزابه في ظنه أنه إنما يعتز بأصله هذا لتوني ثلاثه كان يطون الشريعة ويحمي الدين ذلك لأن جزه الأول كان يحارب الإثماعيديه الباطنية وبدع الشيعة في افريقيا فكان هو امتدادا وخلفا له في محاربة ومقومة المظاهر الشركية والعوائد والثقاهيم الممتنة المخالفة لتعاليم الشريعة. ولد كما قلت في هذه سنة ثم درق أو حفظ أو حفظه, حفظه للقرآن الكريم على يبي الشيخ محمد المداتي حيث انه اثمره وهو ابن ثلاث عشرة سنة وقدم لطلاف التراويح للنافع وهو لا يتجاوز هذه السنة واخذ مبادئ الـ الـ الاربية ومبادئ الاسلام عن طريق انسه او بيد شيخي حمدان والنيس هذا الحديث جاء هذا بالتوجيه وكان في هذه الفطره فاقصر تنظرا بالغ من الكريم حتى حتى ديانا ف خطص له بعد ذلك وعضع قرن من حياته في محاولة لإرجاع هذه الأمة إلى هذا النبأ الربان بما يحمله من حقيقة توحيدية وبما يحمله من نجاية أخلاقية هو طريق النور الحضاري وهو طريق الخلاص انتحق بعده بجامع زيتونه حيث درس على علماء الادله وكان في طبيعه هؤلاء العلماء زعيمي النهضة في الحظيرة التونسية ألا روما النهضة يعني النهضة الفكرية والإخلاحية في الحظيرة التونسية ألا روما الشيخ محمد النخلي القيرواني والشيخ الطاعب بن عشوك المعروف صاحب المخاطر. وآخذ عنهما وعن مربين آخرين استفاد منهم أيما اكتفاده. وتأهدوه بالتسوين والتوجيه. منهم العلمانة البشير الصفر وغيرهم كثير وقد سمح له أو سمحت له هذه الصفرة للاطلاع على كثير من العلوم الحديثة حيث استفاد منها وتطلع ايضا الى الاطلاحات التي كانت تجري في بلاد المشرك إصلاحات جينية واخرى سياسية ذات الوقت كحركة جمال الدين الأسراني والشيخين محمد عبدو ومحمد رشيد ريدرا في مصر والشواكلي وشتيت أرسلان في وغيرهم هذا المحيط الذي كان يتواجد فيه فيه الشيخ عبد الحميق هو محيط عظميًا فضلاً عن ملازماته لرجال الإصلاح و العلم كل ذلك اضطر في شخصيته وفي الانهاده في الحياة لما اخذ شهادة التطوير من جانع الزيتونة انتقل بعدها الى قصنطينة في محاولة منهم بمسر بطموح قوي وصيار غير انه لما باشر تلك الحلقات العلمية في المسجد الكبير واجه صعوبات جكيرة حالت دون تحقيق امنيته وطموحه ورأى بعد طول التعمل إبراهيم فإذا حقيقة الأوضاع تطلع فيها عن كتب سواء كانت هذه الأوضاع اجتماعية أو سياسية أو علمية دينية في المشرك فعاد بعد فأذكره بمدارك الإصلاح عاد الى فخانطينا الجديد في محاولة لبلورت هذه الفكرة عمليا وتطبيقها ميدانيا فعدوا في ذلك الفترة التي كانت تمر عليها الجزائر ما بين الحربين العالميتين. كان الشيخ عبد الحميد البديل ينتهج في دعوته الاسواقية موافقا في ذلك اصول الفكر الإصلاحي لكن لكنه كان له بعض الأشخاص يسير عليه يتمثل في توجيه الجيل نحو القرآن الكريم الذي ذكرنا آنفان أنه كان متأثر بكل التأثر والبيان عن عقيده وع الدين بعيد فكان فكان يبغضه ان كان تنكار يغيرون التاريخ ويوجهون الامه ولهذا نلزم كثير من مقالات الشيخ عبد الحميد الذي في هذا المعنى او هذا البعث الذي كان يرجوه ويطمح إليه. ولهذا نجد في بعض المقالات قوله فاننا والحمد لله نربي كلام ذتنا. على القرآن من اول يوم. ونوجه نفوسهم اليه في كل يوم. طبلا عن هذا كان كان من هذا ودعوته الاصلاحية تقوم ايضا على مقاومة العوائم والشبكيات والاباطل المتمكنة والمستفصلة في اوساط العام ما قد كان وبعض الطبقات المثقفة فضلا عن مقاربة وتحقيل او مقاربة ومحاربة التحلف الذي كان فببه تلك نوع من أسبابه تلك الضلالات والشركيات والأغابة والنهوض الحضاري في إطار إطلاع الدين والمجتمع لكنه في بدايته علم انه لا يسعه والطريق هذا في ان يحقق هذه الاعداد وهذه الدعوة على نطاط واجع. اذ بقاؤه في المؤسسات التربوية او المفاجد في حلقات لا يفي بمشر دعوته على وجهها الأكمل إلا بالدخول في العمل الصقفي الذي يجب أن يؤمن من ناحية امتلاك لمطبع خاصة لأداء دعوته ونشرها عن طريق صحص ومجلات. ولهذا بدأ يطور هذه الفكرة تمثلت نقطعة وكان اول من اسس جريدة تنطق باللغة العربية. واول جريدة التي وضعها موضوع الدرس عايز المنتقد والمراقب المنتقد انما هو يدي لي على شعاري كانت تمليه او كان يملي بعض المناهج السلوكية من ارباب الصلوخية. ومن رجال التصوخ ذلك الشرار الذي يتمثل في قولهم اعتقل ولا تندخل. فكان عندهم مريض مع الشيخ كالميت مع مغفره. فينبغيه الحالة هذه ان يسلك الطريقه الذي يمليه عليه الشيخ ويعتقده من غير ما يعرض اسباب سبابه وظروفه ف عليه ان يسلكه هذا هذا الشعاره جاء اول صحيفه طبيه او في محاوله الى القضاء على هذا الشعار إثما ومبما ومعنى. بمعنى أنها تزيل هذا الشعار الذي كان يمثل مسهوما وخطيا في أوصاق الهامة وغيرها. انا نمثلو نموذج غير النموذج الذي ينبغي ان يكون عليه الدين قويا فكان أول, اول اول عملي فكان اول عملي هو هذا العمل لانهاء الصحيفه هذه ومحاوله بيان الحق وانتقاد كل ما من شأنه ان يكون محلاً للانتقاد. لكن لم تعمر هذه الصحيفة طويلاً. فقط منعتها الحكومة الكرانسية مباشرة بإعاذ من خصوم الدعوة الحق. ولكن هذا لم يتنجي لم يثني الشيخ ابن الحميم ابن بديف يثني عظيمته في موافرة الدكت فقد أسس بعد ذلك مجلة الأقراط لها نفس الرأي والمبدأ ألا وهي مجلة الشهاد هذه المجلة التي كانت كان لعب دور او عين الدور الذي كانت بمجلة المنتقج وكانت غالبا مصدرة في تفسير القرآن والاحاديث النبوية ثم تحالب طضايا دينية لاحظ هذه, هذه المرحلة بالذات قام الشيخ عبد الحميد النبيس في توسيع فكرته ونشاطه وتعميقه فهتس جمعية العلماء المسلمين الجزائرين وكان يرأتها من فنة في سنين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وخمسة ميه حيث قامت هذه الجمعية بمشاقين مماثرين ألا وهو محاولة نفس كل ما يزيف ويبعده عن النهود الحضاري دائما في نفاف إصلاح المجتمع وإصلاح الدين فأكفت هي ايضا اول جريدة ومجلة الصوعية اسمتها السنة ولم تلتك ان منعتها الحقومة الترانسية عن ذلك. ثم خلقتها من بعدها جريدة الشريعة. ثم منعتها ايضا بعد ذلك. ثم خلقتها ايضا مجلة افتراض. وكان لها ايضا قصوة باخوتها حيث انها كان الشيخ ابن الحميد المبديل ايضا وجمعية علماء المسلمين الجزائريين قد وضعوا شعارا مسابه الحق والعدل والمؤفع في اعطاء الى كل الذين قاموا بجميع الواجبات وذلك تراجع تحقيق مطالب الشعب الجزائري انذاك بالطريق التلمي ولما هذا وقد المؤتمر من باريس من 30 اكتبت المرحلة ان نغيّر هذا الشعار الى فعار اخر وهذا الذي اتحده بعد ذلك عندما رأى ان فرنسا لم تستجد لمطالب الشعب الجزائري غير هذا الشعار بقوله لنعتمد على انفسنا ونكتكل على الله. يفيد الاشتئاب اغلاق القلب على فرنسا الى الابد. والدخول في مرحلة اخرى وهي مرحلة التفاع ضد فرنسا. وكانت هذه وكان هذا الشعار يحمله دائما وطاقيا وفيا لهذا المثلث الشموني في مواجهة بمتعمار الفرنسي ويعد هذا من نشاطه السياسي ضمن نشاطه الهام إلى أن أبركته المنية يوم أو مساء الثلاثات ثمانية من سنة و 30 و 1 هجري ١١ أبريل من ٣٣٠٠٠٠٠ وجفن في قسنطينة رحمه الله واسكنه فسيح الجنان في هذه المرحلة في قصرات حياته هذه عمب الشيخ الحميد ابن ببيض في تقريب القرآن الشريم بين يدي الأمة وفتسره تفسيرا ثلاثيا سابقا به طريق رواب التفسير بالمأسور ما بيان القرآن بالقرآن وبيان القرآن بالسنة معا او اخدا بعين الاعتبار اصول البيانة العربة. كما كانت عنايته بالسنة المطارة عناية فائقة. حيث ان مجلة الشهاد كانت تصدر ب تبثير من آيات القرآن تبثير آيات القرآن ومعها شرح لأحاديث نبوية التي جمعت بذلك في اتفاع اسمه ابن بديس كما كانت حناته ايضا بالعقيدة الطحيحة السليمة التي كانت جعوته ترتفج عليها ساتم حيث انه ألق في الباب شكابا كما العقائد الاجتلانية حيث سلس فيه وانتهج فيه منهج القرآن الكريم في الاستقلال بعيدا عن منهج الحراسطة وبعيدا عن منهج المتكلمين كما كانت هذه الفترة أو ذكره في كتاباته في هذه المجلات وفي هذه الجوائب ووضعه لهذه الكتب خبرته في قواعد اللغة العربية حيث اننا نشاهد في كتاباته الموجودة أن أسلوبه أسلوب من السعر الممتنى. وكذلك شعره الفياد. وكان أيضا عالما بالفقس والفتوى. عالما بالمضعب المالكي. وبالمذاهب الاخرى وذلك عند الطفله الى تساويه يذري ان الرجل له خلفيه بالمذاهب الاخرى فضلا عن المذهب المالكي كما كان متمرسا بعلم اصول الفقه وقادرا على التسريح. اي تسريح الاحكام من اجلتها. وذلك ايضا معروف من خلال تعييته على كتاب مفتاح الوصول. الى دناء الفرو على الوصول ابي عبد الله محمد بن احمد الشريف ابي انسانه حيث ان الاستاذ عبد الحميد بن بدير علق عليه تعليقه وهذه التعليقات لا تزال عند بعض الاساتذه ممن ذكروا في كتبهم أنهم ينشرونها مذ أكثر من عشر سنوات إلى يومنا هذا ونحن نتطلع إلى هذا السعر. تلكم هي جواند من شخصية الإمام المجذب الشيخ عبد الحميد ابن بذيك جوانب مسيرته وشقيته وهو وإن كان عاشر مدة قطيرا مثبيا إلا أنه ما خلطه من كتابات في المجلات وغيرها لا الاثر البالي ولا تزال الى يومنا تؤخذ منها العبار و هي محل لمحل اهتمام كثير من الباحثين من اهل المصر هذه الاغاني خلنا تستمروا فعلا واخر ذكرى واكدت عظمه شخصيته وريادته في النضال وفي السماح والتجذير بين هذه الكتابات التي كتبها الشيخ عبد الحميد بن بدير هو ما نراه على طلبة اياما اياما التي الايام التي خصصها لتنوير الطلبة هذه العلوم من بينها هذا الاتفاد او هذه الرسالة التي سنتعرض لها ان شاء الله تعالى في الحصة الناحقة نستبيينا بمعرفة او بتعريب علم صور الفتح ثم نأتي بعدها الى الابواب الاخرى في حلقات ان شاء الله صخيرة ونكم هذه الرسالة في عون الله وتوصيحه وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلم Rydyn ni'n ei wneud.